ا ل م ا ر ف الادنى اللاتي ده بأ... نجم الكوميدي في المطرح وفي السينما وفي المونولوج الفنان إ س م ا ع ي ل ياسين استاذ د يعيس من أ اسماعيل في الحقيقة في الحقيقة <تكلم> انت تظهر امام الناس اه ومتلاقيه انك متنكر في حاجه ة و ي على الاقل في سنك فممكن ب ا ل م ن ا س ب ة دي تجرب ح ظ و ليه انت بتزبط في سبتمبر سنة انك وتسعولية حندي ا ل ت م انا م الكمال و سنة خمسة و ح ي ن ما شاء الله يعني يعني عليك برده مش باين عليك لا هو مش باين إ ن م ا داخليا مبين جدا يعني. <تصفيق> طب الصبغه يا استاذ طاهر ما بتخليش حد بيبقى عندك خمسه واربعين <تصفيق> برده ب ت ف ك ر داخليا يعني بتاخد كم س ن ة بالظبط <تصفيق> داخليا عندك كم س ن ة غير الورق ل ده ا ل ح ق <تصفيق> ي ق ة إ ح ن ا اسمنا ناس كتير قوي بتضحكنا、آه. لكن مش قادرين نفهمك أ ب د ا يعني, ف... يعني لغز لا <تصفيق> بالعكس لا عكس ما كانش في أ ي موقف يعني كنت بتدم فيه وتتكلم جد يعني اه ففكر دلوقتي هنحاول ننتجك في الحكايه مش دي ع <تصفيق> <تصفيق> ي <تصفيق> <بقى> <تصفيق> <لا. تصفيق> الحقيقة、آه. التملي شعبي العظيم ت م ل ي يحب يشوفني إ ن س ا ن ضاحك ل أ ن ه هو تعود على إ ن ه يشوفني إ ن س ا ن تملي بضحكه وضحكه لاضحاكه ي انما يعني إ ذ ا جيت ل ل ح ق ي ق ة الفنان له متعبه ا وله مصايبه ا وله حياته ا ل خ ا ص ة إ ذ ا يعرف بيها الشعب آه. لازم يتعب معاه وزي ما بيشاركوا في انه بيضحكوا واطيبلك انه هيبكي مطرحه وبدله ميه في, <تصفيق> في الميه <تصفيق> <تصفيق> الله يخليه من حيث سنك وشهرتك وثروتك لكن يمكن و ل ا ا ل ق م ة دي ة ي ما أ ن ت بتقول طريق طويل من الكفاح هل و... ايه؟ وهرت حاجه بتاعه معه بالاختصار قال السويس الظروف اللي أنا ستة جنين من على مصر اللي قال لي فقالوا لي أنت نشأتي أنا أمم أنك أنا يعني وكانت يعني من مدينة وابعدين جنين من ترى فائدت حياتك مشقتك اختفار خدت ستة ستة ستق ظروف ظروف مصر بالموسيقى في باقي وبيت ما طبعا ب ق ي ت ا ا ف ل لانه كان في الصيف و <تصفيق> ع ل ا ن د ه يا استاذ س م ا ع ي د ه س ن ة يعني وانا عندي تقريبا بالضبط زي سبعه عشر سنه وجيت طبعا هنا وشاب طايش وكان معايا في التجميل طبعا انا ما بشوفهمش بياخذهم وبقيت محتاج في مصر اروح في القدمين ليه يا ولاد خال كانوا بينزلوا عند والدي باستمرار وكان بيكرهمهم وبعدين رحت و قالوا لي جاي ليه ا و ما ش ف ن ي جاي ليه、قريبك. قالوا د ك م قالوا لي ط ا ي ب وجاي فتحه ة وطولوا ن ا والله انا جاي وانا جماعة قالوا لي روح م ع ه الموسيقى عشان تتعلم الموسيقى ومعرفش ايه واحده قالت لي ا يا أ خ و ي احنا اخويا منحبش حد يبقى فعلتنا مطرب قال يعني المطرب ده مثلا ف ي المخدرات والبتاع انا هاي الظروف عكستني ستهم لانه انا ت ي مصر ت ل ومشيت بعدين خلفت الفلوس بيتماشى في الشوارع واروح ل لك ن بنام اين علشان كان ان انا ت حاجة طبعا الا اذا كان يعني هي في في دي هي الحقيقة مولمة إن الفه طول ل كنت ه ما ممكن كانش ليا شغلة تشعرف د بعدين في مصر ترام ادور و على حتة رم فيها حيث كان اخر م ل ج أ الواحد ب ينام فيه, فيه هو السيده زينب وبقيت يعني مثلا أنام وبعدين الراجل الامام ن ا م وبعدين ر ج ل ل ا بتاع الجامع يرفشني برجله ويقول لي قوم ل غ ا ي ة معلموني وكانت السيده زينب طول الليل بتبقى ف ت ح ه لما يظهر على ادمي انا بقى مستحوا الفجر بس ط ف... كنت بنامت السيدة زينب وكان الراجل معلمني ا ك ا ن ش معي ا ا فلوس و ح ل ت ب ق ى ب ط ا ل ة و د ع ن ي طلعت وهدوم اتسخت وبعدين اخيرا لما ا ط ر ت السيده زينب رحت في جامع في, في السيدة زينب ا س برضو مراسينا م رحت يا ايه اعمل طب رحت د خ ل ت في جامع مراسينا ل ق ي ت ز ح م ة استخبيت ورا الباب من تعبي لمت ب ع د ن لقيت و ا ا ح ح د ص ي ن بقول له يا م ن قل قوم قلت. قلت له ي ان الجنس تسمح الشاي ولازم نوضيب د قلت و انا ل ل العظيم ه اول م ر ة انام ع ن ب و ك وهنا ماجيتش ابدا انام شيخ الجامع رجل طيب حكيت لحكايه قلت له ماهربت من ابويا وخدت سته ن ي ه و... وابويا س ع ب ا ن وانا عاوز اسافر السويس اروح قول اسوي ان هاي الرجل ا طلع طيب خدني على بيت و غ س ل ن هدومي وقال ل يا ب ن ي عشان ما تنزلش لابوك مبادل 35 وكان ا الركوب 32 ونصف. فوصلت لقيت بدل و ي ا ب محل ك ا ن م كبير في محل صغير وحط الترابيزه يمكن عشان ل انا استحملت التعب و ا ل غ ل ب و ا ل ش ق ة و ا ل م ر م ط ة حتى ان وصلت الى هذا ولذلك ربنا بيديني و بهذا ي ي ي د ن الشعب الجميل الحمد لله. الصور اللي انت بتجاهلنا لازم بنا الى انك انت لله صالة وبخلت صالة سمعين من سيد دي تؤدي خرجت و خ د ت مثلا أ ج و ر ب س ي ط ة جدا ً في رساله انا أ و ل ما اشتغلت اشتغلت عند المرحوم ا عز الدين ل ب السنه خ م ة ج ي ونص الف خ م صينيه ج ر سمكن ب ع ه وثلاثين بالخمسه جنيه ونصف إ ل الا ان ل بالوقت ز و زي الأول طبعا يعني السينما عندنا ما بقتش زي ا ل أ و ل الناس ابتدت الوعي والسكوب و ا ل أ ل و ا ن طبعا ل م القصص جديد إحنا ن ع م فيلم ل طبعا ا عندنا أ ص ب ح ت يعني ض ع ي ف ة ش و ي ة ب ا ل ن س ب ة ا للي بيشوف الشعب اكثر و ا ك ث ر والدنيا بتتصور <تصفيق> شوف انت عاوز تعمل ن ا س ب ة فيا عن س ايه يا للسينما المصرية. وهو جماعه و ه ت ت غ ي وبيوجه ر ش هذا كمثال ل بالذات ي ك انت ر في الجنهور يعني وجوه جديدة. آه. الحكاية آه. آه. لك فيه فيلم فبتصملك فيها في وبيبقى يعني جديدة دي فيه مبيحبش الوجوه وجوه او عاوز الحكاة اقول المنتظ لك ممثل يجيب جديد لاتقول ا ن ا ستعلم ه و ل س ه هجيح في س و ر ي ا و ل ب ن ان ي وطرح تشتروا مني بهذا الاسم ولا تشتروا يقولك بدي اقول لك ان كمان في ح ا ج ة م ه م ة جدا ان الوجوه ا ل ج د ي د ة لما تيجي تتقدم عشان ب تشتغل في السينما ل م ة ع ي جديد لسه طبعاً والحنية ببقى طبعا الواجه عاوز التطابة لسه و ث ل م ا ب يجيب نتيجه ست ست ة و و ج جديد ي عمال إسرعش ق ووجه ل ن اللي ع جديد و عمال ه إ ن و كان يترعش ه طول البال ا من ن وطول البال ا من م وطول البال من المناثلين د و ا ي تاكد م ي ة في ا ل م ي ة إ ن شاء الله قدامها مستقبل خطير جدا الحقيقة لما بتكلم عن وجوه جديدة ما جاية الشارع وإنما عندها كافي من الإلمان بالفن بتكلم لسه السينماني أقصدش أقصد قدر جديدة يعني من من عن وجوه وجوه هو لانه ممكن في ا ل ا ح م ان يكون في معهد للتدريب بحسب ان المتخرجين انهم ا ل يقبلو و على القامه ان احنا م ة دقائق السينما ا ل م ه و ر ي ن ص ر ف عشان ب ي م السلم ت على ت م د ع الجو القديمه ا أ ر ق على إنه مهما ن م ع د وبشهادة ا ل ت ث ي ل ع ب ر ة على حف ا ل د م وفطرة وطبيعة إ ن م ت م م ث ل يخرج ب ش ه ا د ة عشان ي ز ه يمثل ب ه ة بره وهو يمكن ما يسمحش انه يكون ممثل انا معرفش اعرف ان شاره وكيما ل قبل بقولك كده بقول عن ت ا ر خ حياتي اللي ت انا ر مرط و د ه ل ت الله ي ادخلت م ع السيدة دي انا دي السيدة المتفرج زي دي فبيبقى يتفرر بجامع مش م قعد وهو صحبه جذب وانا ك ن من الوش اللي ب ي ج ذ ب ايه ج بس طيب ايه بس ايه بس ا ل ل ي ب ي ج ذ بس ايه وشك اللي بس ايه ع بس ايه بس ايه بس ايه بس ا ي ل م و ك ايه ن بس ايه بس ايه فمن هنا مش اتحكايت بققي ولما تبص حضرتك لبقي متلاويش ا ابدا يعني, يعني, يعني, فمن يعني من هنا الناس تاخد فكرة عن بيحبوا انهم يعكسوني و ق و ل و ا يا ب ق ي ومعرفش ايه بقى ابتديت ع م ل م ن و ل و ج عن, عن ب ق ي وابتديت كل ما نفسي بس كده لو لاقي حاجه مش عاجبه واقفله وكده من هنا ابتديت استغل ب و ي ستفكر ايه سبب وايه دورك في الحكايه دي دوري أنا شوف يا شوف انا استاذ يعني أنا كل ل ما م دي ع عمال ن هذين اخواني نفسفين ي بيبقى حالي اعجبش مثلا قدامكم اتكلمه الحديث أنا في يعني لما مثلا وقف وعملين يضحقوا وانا وما شفت السلمة مرة المخرج وثاني وثاني يتفرجوا اقصد اقولك ل ان المسرح اله حيه ا ا ل س ل ن م ا اله ص آل م ت ة فمن هنا انا حبيت المسرح اكتر دلوقتي ما بحد السينما ل واصل م كمان انت ناشئ ناشئتك ناشئة ج ه ة ت بكثار ا في ل ن و و ل ج في ل ل الجمهور بيخلاض الحكاية بي لها أصف نفس المنولوج الشك العوامل المنولوج والتنفيل على المسرح كلمنثل حاجة تلك م مع معك فناجم مفي من اهم مصرحي ن يعني نفس يعني و و ج حاجة اصف حاجة يقدر بس دي طبعا من هنا、ها. ابتديت انا اول ما عملت المسرح خفت اقولك الحق فحطيت جميع الامكانيات لاظهار ل ي ن ا ل ر و ا ي ة بالمكان اللائق وانا في وسطهم ب ق ي ت ماشي مش ا في تاليف عشان انا اسماعيل سينا اللي لازم تضحك عليا في السينما ابتديت و ا ح د ة واحدة تدريجيا حتى اني وصلت اللي أنا اتمشى مع ا خ و ا ن الممثلين الكبار في عالم الفن الفكاهي ر ل دلوقتي عندي عندي عنديش د الممثلين اللي عندي أو أنا مفيش حاجة عندي الممثلين اللي لان او مفيش معايا انا انا حاجة ما انا ن ما ع كلهم اخواني بالذات <تصفيق> في هذه ا ل م ج م و ع ة مضطر ا ن ن ادفع لها اجر غالي جدا لان السينما ط ا غ ي ة جدا ع ل ى المسرح في الوقت نفسه اذا قال ليك ا ل ت ذ ك ر ة عن كده انا بخسر واظن انهم ما يهمهمش يهمهم جداً عشان استمر في متابعه ان انا اشتغل وابقى ف ت ح مسرح وفيه الممثلين المحبوبين اللي بيحبوهم اخواني اللي قاعدين جنيه في السنة وأنا جنيه عالة في السنة. اقوم لازم اقرغل التذاكر عشان ا ب ق ى م ه ا ش ي مع مستوى الفرقه المصريه ا ل ح د ي ث ة وفرقه كده وفرقه كده وفرقه كده عشان اقدر اعيش واخواني اللي بيشتغلوا معايا يقدروا يقبضوا وانا اقدر اعظمهم من غير انا مختر ر وفي ا ل لا ي لمسرحك مستقبل برم انا ك لا بس、أه. اقولك انك يعني لو شلتها مثلا من ث ل ا م ا ل ش ر ي ف هتبقى ر ج لازم م ج ف ي و ل ا تبرئي امام الجمهور بتاع ب... بتاعك ع ل ى ان انا راجل مش مادي او ا ل ت ذ ك ر ة غاليه عشان ل هما ميعرفوش ا ل م س أ ل ة فانا وضحتها لهم عشان ل ي ك و ن و هما مستريحين وهما طب فيه حاجة لان و ي ت ب ق المونولوج سنة ما ت ق مللوجات ن ش م ل ل هو الاساس لانك انت هل على ل معين م فنيا ن كدرت السبب الاساسي في تدخين هذا الفن طيب مثلا منه المنولوجات لدرجة وصلت الليلة كنت عايش ارقاء يعني يعني الشغل مفرح ولا كممثل أو اقول لك كاميولوجيست على الاقل دي بكتب منها ا ل ن م ا المسرحه دي انت شايف ا ل ن م ا الحمد لله مغطيه ة اه اه اه اه اه اه اسماعيل السن يعني. سنة اه اه مناتياش القوة الناتعة عشان أقولك مثلا الأول أنا بقى على المسرح أقول لدرجة يعني سيد في يعني يعني نبيه ونبيه يعني سعيد طفاع على سنة انا المنوب اكون ان المسرح قصد لدرجة مثلا اقولك الاول اقول اللكتة اللقاء بقى كبرت جدا الشعب يروح مبسوط وانا زي بعض الستين دقيقة بس المهم ل يخرج وهو مروح ومستريح وفي انبساط اربعه وعشرين ق ر م وده من الناس اللي في ا ل ح ق ي ق ة سبب انهم و ه و ن ي من المغني الى المولود لان انا لما ابتديت اغني يعني لو عشت الغاز دلوقتي بغني كنت في زماني بشحت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب أظن بعتباره ابدا قول هتنفاق تقول تقول اقدر اقول اول منلوج اول خطوة في حياتك مش أبداً آه طب دي ممكن تقول او لي الفنية المناسبة لنا الكبلين اولا على خلف لا في حياتك دي بنينو يعني آه يعني اظن اه هنا ممكن مش هتنمو لك الناس عاوز امرنا انت طبعا ً ا خ و ا ن يعرفوا انه عشان ل لسه م ن و ل و ب بدائي وطبعا ً لسه ما في يعني الالحان كانت زمان ما هياش ب ق و ة ومكانه الالحان دلوقتي يعني المهم انك عاوز ي ق و ل و خلاص راتا ياخواتي امراه اسبوطه اسبوطه اسبوطه اسبوطه ت ا س ب و ل ه اسبوطه اسبوطه اسبوطه اسبوطه أ ت اسبوطه اسبوطه اسبوطه اسبوطه اسبوطه اولا واحد يوسف الدم لا يعتبر ن ي ما ع ش خ ف ه الدم د ي يعني زي ما تقول ربنا و ه ب ه ا الانسان انما المهم استغلال هذه الخطيه ة الثمة يعني اسماعيل ياسين نجح او اذا مثلا وصل م الى ل م مش اسماعيل الثمة المهم اسمعين ياسين الى اسماعيل ياسين يؤبط نجح في القمه ولا ينزلش بتاعك ده ح ا ج ة ج م ي ل ة جدا بالفعل يعني. يعني اقصد اقولك ان يعني لازم الانسان يحتفظ بمستواه بقدر ما يمكنه في ا ل ح ي ا ة علشان يعيش م د ة اكثر ده صح جدا وسليم جدا ان الاحتفاظ ب ا ل ق م ة اصعب من الوصول اليها يعني مفيش شك ل اللي خلاف الحاجات طيب ايه برضو المنولوج معرفتش عملكها اقولك قصة ي ق ف ل ب أ س ل ه افتتاح المذهب حتى ان الجمهور لما مثلا ما يسمعش كبله فاتوا مثلا بيتكلم مع واحد صاحبه ويقوم اذا لسفت التفت و ي ه ا وطبعا ل ي انا مبدهاش ل لا م صاحبه د يسمع الميزات ان مطلع ه و ر م ا ي ويبقى معايا ا وبعد ك د ه ب انا متسيطر ع ل ى الموقف ه م التاني ق ص ة ل ق ط ة و ه البتاع وبعد كده ب ن س ي وبخش د ي ه اول تطور ت ط و ر ت في المونولوج وبعد كده حطيت ا ل ن ق ط ة بين المونولوج والمونولوج علشان مثلا النوع الاجتماعي اللي أ ن ا بقوله نوع صعب يعني من الصعوبه ا ل ن ن اقول ب نوع معين من الاجتماع ب ت ا مثلا ع ر ل مثلا ك باشتغل فالا ولاقي واحد انت وقول في فينا ثقران تبطل ل خلقت ح ا ومرة م ا ا ي بديعة قلت س مثلا ت انتباو حضرتها ط طريقة ي للزبايل يا اسمعين ادينه ازاي في ا انما عاود ر الكاس ادهوله اقول له هالو وبعد انا هذا كده اقول لطيفة ث ة واربعة واربعة واروح ونقول ل و في م ط ا ي ه و ف ي مثلا ف ك ر ة وهكذا وهكذا الك ا الك منك الك لنا يعني احدث بتاعت لما حصل الضرب ة ع ل ى مصر دي وراح ا ل ح دي و ي د ن عندو واحد دكتور قاله ايه ايه دكتور دكتور قاله ايه قاله دكتور انا مهديتي ا ت ح ب ل ه خالص امكشف عليه ق ا ل و ا مستر ايد ن انسدادك في القناه الهضميه ا ل ه انسداد في ا ل ق ن ا ة ا ل ه ض م ي ة قال و ا ط ب خليت بقى شاهد على امر جمال عبد الناصر هو اللي صداها <تصفيق> يبدأ ما, دخلتش مباراة, في آه. لا. ما دخلتش مباراة انما دخلتش كل ومصلح أبو بساعة عرباجة اعرف اخنفتة واحد حنطور يوم اما ل غ ا ز فنركب ح م ر للعربيه الحنطور موتوسيقى <تصفيق> باتي احنا <تصفيق> ط ي ب ص ل ي لك ح ا ج ة و ا ح د ة الحقيقه وهي كلكم طبعا ً سمعتوا الاستاذ اسماعيل يتيم بيمثل على المسرح وفي السينما <تصفيق> <تصفيق> يعني انا كمطرب يعني انا مش عاوز اخساركم و ل ن ا س فيكم بس اللي انا هقولهالكم هقولكم ل ح ا ج ة عن ذكرياتي كنت الاول و ن ا م و ن و ل و ج ي س ت ناشئ كلمتني م ط ر ب ة مفيش داعي ل ذ ك ر اسمها قالت لي ياسمعيل ا انا عاوزك ت ح ف ل ة ف ي بالبيت يوم تسعتاشر يوليا. يوليا يعني حر طبعا بتستدي ولسه تغني و ا ب ت د أ ربنا ينزل النطر وبعد المطر رعب وبعد الرعب سيل وبعد السيل مطله <تصفيق> و وبعدين ت ن احنا ماشيون ا في ر ي ق ل لغاية وصلنا لغاية المحطة طبعا المحطة الراسيسة ط طبعا ما ماشيون اخر وبين وبين وبين زي المحطة من ن نديه يعني زي مثلا متر النطرة ا والحيطة اللي مثلا بيترا عملتها زي فينا متر 30-60 وقعت ب انا ل الستة س ت وقعت ة م ك ي ل س ت ر حبيت ت نازلة الستة الأرض حاجة في ح بقى اول ما ق اصبر ل الفستان ت وهتحززززززشان انا ا حدث يعني ب خ ا ط ر ه ا عشان كمان ت ا خ ذ ن ي الشغاله اكتر ودخلت التواليت وقعدت ت خ س ل فيه والقطر ماشي ا ف و ت ن ا ب ن ا قلت احسن طريقه ان انا طلع الفستان ورفرف كده من الشباك فالقصر بقت كل فخر وانا مسك الفستان من ق م ا م ة كده من الشباك وليه وللنبي رح اخد يد الفستان ودقهم يخبطوا عليا يقولون الفستان خلاص عقولوهم خلاص <تصفيق> إتنا داخل عارفين خرجت ازاي من ا ل م ح ط ة لقت ي أ س ت ا ذ ادته خمسه وعشرين ا م ت وخدت الجده بتاعته وربه التذكر استاذ اسماعيل سؤال الاخير ك ا ل معتاد ه ن سمعت مزيكا وتحاول تعرفها مزيكا اه بخليل حكيم برون حكيم برون in public center. ねえ。